فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما يصنعون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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عبد فراط سائغ شرابه وهذا ملح, وهذا ملح أجاج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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذَرُ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَقُرْباً إِنَّمَا تُؤَذِّرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَا تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ النَّصِيرُ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنزر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 اخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن ما يخشى الله من عباده العلماء؟ إن الله عزيز رفيع. إن الذين اتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآثقو مما رزقناهم سرا وعلانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرّا وعلى نيتين يرجون تجارة يرجون تجارة لا تبور لوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 وتصدوا ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب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 لا يمسنا فيها نصبو ولا يمسنا فيها دروب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقض عليهم فاموتوا لا يقض عليهم فاموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقت ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اغنواني ماذا خلقوا من الارض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا